يقولون أن الراسخين في العلم يعلمون صرفه عن معانيه إلى معاني أخرى أي تأويل المرجوح يزعمون أن الراسخين في العلم يلزمهم أن يصرفوا كلام الله عز وجل في أسماء وصفاته وأمور السمعيات عن معانيها المفهومة على ميليك جلاله عز وجل إلى معاني أخرى مرجوحة لقرينة والقرينة عندهم دفع التشبيه الفروف المفطعة في آوائل السور ويروى هذا عن ابن عباس مع أن هذه الفروف قد تكلم في معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن معروفا وهو المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللقض عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية فالتأويل الصحيح من الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد وهذا مبسوط في موضعه وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى, أن نصير بن يحيى روى عن عمر بن إسماعيل بن حمد ابن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مكتباه وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونفس علمه وإن كان وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيمي وقيل علي نفث القوافي من اماكنها وما علي اذا لم تفهم البقر فكيف يقال في قول الله الذي هو اصدق الكلام واحسن الحديث وهو الكتاب الذي احكم تاياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ان حقيقه قولهم ان ظاهر القران والحديث هو الكفر وإنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه هذا حقيقة قول المتأولين والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق وما كان باطلا لم يدل عليه والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه قيل لكم وبأي عقل نزن القاطع العقلي فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع ويجعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد ويجعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى وعلى امتناع قيام علم أو فلام أو رحمة به تعالى وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام ويلزم حينئذ محذوران عظيمان أحدهما أن لا بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه فيأول الأمر إلى الحيرة المحذور الثاني أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد والتأويلات مضطربة فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد وخاصة النبي هي الإنباء والقرآن هو, النبأ والقرآن هو النبأ العظيم ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه وإن خالفته أولوه وهذا فتح باب الزندقة وللحلال نسأل الله العافية محسن خلاصة هذا المطقع هو هي أن الذين سلكوا طريقة التأويل من أهل الأهواء لا تستقيم قاعدتهم ولا يمكن أيضا أن نقف وإياهم على منهج يمكن أن يتحاكم إليه أو يستند إليه طبعا أغلب بواعث التأوين بواعث عقلية بل كلها بواعث عقلية بمعنى أن الأسباب التي جعلت المؤولة يؤولون دعواهم أن بعض ما يلد في الشرع لا يعقل فهؤلاء يرد عليهم كما ذكر الشارح من وجوه أولها أن عقول الناس تتفاوت بل لا يمكن أن يتفق أثنان من كل وجه على الاتفاق على شيء من الأشياء من جميع وجوه لأن تصورات الناس تختلف هذا أمر الأمر الآخر أن العقل الذي يزعمون أن له قواطع وله دمالات وأنه يحكم ويرد له الشرع عقل من؟ كل واحد يدعي أن عقله هو المحكم إذن من نصدق الأمر الثالث إن إذا كنا من العقل المحكم كما أشار الشارع فهذا يعني أننا نفتح باب عدم استقرار بالعقيدة ومسوط بمعنى أننا أصلا إذا كنا بهذا القول نزعنا اليقين من قلوب الناس وجعلناهم يبحثون عن اليقين في وجوه أخرى وهذا أولا يوقع الشك بقلوب المؤمنين ثم أنه ينزع ليقين ثم ثالثا لا يستقر أحدا على قول بذليل أن كل الذين أولوا ما اتفقوا على التأوي لو اتفقوا لكان هناك شبهة وإلا ما عندهم دليل لكن لو اتفقوا لقيل هناك شبهة الآن ما في راحة حتى شبهة يمكن أن تنطبع العاطم يقال للمؤولة أنتم ما اتبقتوا على التأويل ثم لما فتحتم باب التأويل ولجهوا جميع المرطلين حتى ألحدوا إحادا كاملا فالقرامطة فسروا جميعهم والشرع بتفسيرات غريبة جدا حتى أركان الإسلام وأركان الإيمان فسروها باسماء رجال ثم من دونهم الرافضة جاءوا إلى كل نصوص الشفرة حتى ما يتعلق بالأحكام منها ففسرها بالتأويل على تفسيرات ساذجة غريبة جدا وحمقاء لأنه فتح لهم باب حتى الألفاظ التي لا تحتمل لغة المعاني التي قالوا بها جعلوا لها معاني غريبة جدا وشاذبة لأنهم يقولون أنتم فتحتم باب التأويل وهذا تأويلنا فعلى سبيل المثال قالوا الشجر الملعون في القرآن ذني أميه وبعضهم قال عائشة البقرة عائشة أجبت والطاغوت أبو بكر نعمر كلهم ليه طالوا هذا تأويل طيب أي تأويل أو أنتم فتحتم باب التأويل هذا تأويل هذا ما تقتضيه أصولنا إلى آخرة إذن انفتح باب التأويل ونمن المغلق وصارت عقول الناس يعني ستتفاوت في هذا منهم من يعقل ومنهم الأحمق الذي لا يعقل والذي يعقل أيضا في عقله قصور إذن ما هو العقل الذي نستنعى العقل وهمي إذا كان عقول هؤلاء الناس هؤلاء البشر فعقول البصل قاصرة العقل الذي نعني به تفكير الإنسان ما فهم نفسه لا تسأل أي عاقل أين عقلك أين يتمركز عقلك وجدت ما يتكذره يجزم به عقلك هل هو في راسك هل هو في قلبك هل هو بين الرأس والقلب كيف تعقل كيف تتم عملية العقل إذن العقل ما عرف نفسه فكيف إذن يحكم في شرع الله ودينه المهم أن شبهة المؤولة إلى يوم الأداء هذا زعمهم أن العقل يحيل بعض معاني النصوص أن يقلنها مستحيلة وعلى هذا خرجوا من مقتضى نصف الشرع ولم يصلوا إلى القرار وكل منهم ذهب مذهبا لا يمكن أن يكون هو الحق لأن الحق لا يتشتت كما تشتتهم نسأل الله السلام ونسأل الله وسلم مبارك عن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا يقول هل يلزم من الرسوف في العلم أن يكون صاحب صاحبه كبيرا في السن أريب هذا السؤال هذا كثير ويبدو أنه من الخلط اللي صار الآن عند الشباب أو عند طراوح منهم لا يلزم من الرسوف في العلم كبير السن لكن الغالب سنة الله في عباده الغالب أن كبار السن أعلم وأرصح وأكثر تجربه فقط لكن قد يوجد عالم صغير إذا وحأ أعطاه الله مواهب وقدرة وفق الله عز وجل لترقي العلم الشرعي على وصوله الشرية فيبرز بسرعة ويكون صغار السن ويكون من الراسخين ويكون من أهل الحل والعقف الأمة ومن أهل العلم ولو كان صغيرا من السن كما كان من عباسا رضي الله عنه وغيره من الصحر وغيره بن ثابت وعبد الله بن عمر وكانوا عم علماء يعدون من الراصخين وهم صغار السن لكن الغالب وهذه مسألة عامة في كل شيء ليس في العلم في كل شيء الغالب إن الأكبر سنن يكون أقدر وأكثر تحصيل وأكثر تجارب ويعني أثبت في كثير من الأمور لكن لا يمنع ذلك من وجود علماء صغار في العالم من توفر فيه العلم ورسوه مع العقل والفكمة واضطفاء السنة والاستقامة فهو عالم الراسخ ولو كان عمره عشرين سنة يقول تأويل الأرض ذلك بإيقاعه كما أمر الله يقول ذكتهم أنواع التأويل تأويل الأمر ذلك بإيقاعه كما أمر الله وتأويل العمل كقوله كقول الله وذلك كقول ذلك خير نعم وأحسن فأويل فما الفرق بينهما أظن أراد السؤال في الدرس الماضي وأجبت عليه الفرق بينهما أن تأويل الأمر أي الأمر الشرعي افعل أو لا تفعل تأويله بامتثاله اما العمل فمجرد فعله حصل لكن امر يكون تاويلا قد نسكن امر فيه قبل يدخل في المجال قبل يكون يدخل في مجال المباح فمجرد وقوعه سوير له ان الأمر فيتوجه العمل له لانه مامور بانشاءه فالفرق بينهما يعني خفيف وليس كبير وبعضها العلمي عدهم واحد بل حتى الشيخ السلمي تيمي وهو الذي اثر على التفريغ كثيرا ما يذكر المعنيين على أصل واحد أن الأمر والعمل بمعنى واحد إذا كان الشخص يكتب من السؤال في آيات القرآن كان يقول هذه آية تقول كذا وهذه الآية تقول كذا أي ينشئ أو كذا معارض بشيء معارض ظاهرا كيف نجمع بينهما مما يجهل العامة بل يجهل حتى هذا السائل قال هذا ما نهى الله عنه نهى عن السلف لا سيما كثرته عند الباع أما السؤال عن الايات وعن النصوص للاستعلام وبطلب العلم الشريف فليس فيه حرج أما إذا كان للتعنت أو الاستظهار القدره العلميه او للكشف عن القدره فهو مسؤول هذا ما الله عنه لكن مجرد السؤال عن مثل هالأمور لمجرد العلم لقلب العلم أو لإشكال لا يزول إلا بالسؤال هذا له ضواغطه إن كان السؤال مما يشكل في القدر أو في معاني آيات الله عز وجل يعني مما يشكل على السامعين فلا السؤال عالم ينبغي أن يكون السؤال بين السائل والطالب العلم والعالم ويقدر ذلك وإذا ورد السؤال على طالب العلم والعالم على وجه يجهل به السائل وورد واجد أن السؤال غير لائك فينبغي أن ينصرف عن الجواب عنه ويعني يحيل السائل على وقت آخر يجاوبه فيه إلا إذا ثار الإشكال بالسؤال بمعنى أنه لا بد من يجاب عنه خوفا من أن يرسخ الإشكال المهم أن الأدب في في السؤال أن يكون على الضوابط الشرعية أنه إذا كان السؤال مما يثير لكنه السائل جاد فينبغي أن لا يسأل هذا السؤال مثير سؤال معلنا فيفتل الناس وأن يكون قصده فعلا الوصول الحق. فعلى هذا المسألة لا بد الترجع إلى هذا الظابط وليس كل من بدله أم أما ظهور هذه الظاهرة بين كثير من المتعالمين أو طلاب العلم السغال فهذا صحيح وينبغي أن تعالج يعني كثرت الأسئلة في أمور قد تكون إما من المعضلات أو تقوم من التوافع وإشغال الناس به والتعلق الأحياني يعلكم بها الحكم على الناس والولاء والبراء والموقف من السائل والمسؤول والسامع إلى آخره هذه أمور لا تجوز وقد كثرت كثيرا أسئلة لا, لا فائدة منها أو تثير إشكالات كبيرة في الدين أو من التوافر التي لا يجوز التعلق بها وشغل الناس بها إلى آخره هذه كثرت لا شك وتحتاج إلى علاج وهذه الأمور دائما تصحب كل موجة إقبال على العلم الشرعي ونحن بحمد الله الآن يعني في موجة إقبال على العلم والتدين من الأمور التي تتوشر بفئة لكن تكون فيها هذا الظواهر ويجب أن تعالج يجب أن تعالج دائما يصحب الأقبال على أي شيء من الأشياء سواء في الدين أو في غيره يصحبه بعض الأخطاء في بداية الأمر والتجاوزات فلا بد من تسديد الناس وعلاجهم ونصبهم وأصل الله وسلم وبرك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المفتدعات أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل وهم المتبعون للسلف فَلَا يُطْلِقُونَ نَفْيَهَا وَلَا إِثْبَاتَهَا إِلَّا إِذَا بُيِّنَ مَا أُثْبِتَ بِهَا فَهُوَ ثَابِتٍ وَمَا نُخِيَ بِهَا فَهُوَ مَنْ فِي لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاستلاحية فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنا باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إفلاتها وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا وإنما نحن متبعون لا مبتدعون فالواجب أن ينظر في هذا الباب أعني باب الصفات فما أثبته الله ورسوله أثبتناه وما نفاه الله ورسوله نفيناه والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في اليتبات والنفي فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني حسنا نتنقذ عند هذا المقطع هذا الكلام كله يتعلق بالألفاظ المحددة سمى الألفاظ المحددة والمقصود بالألفاظ المحدثة هي تلك العبارات التي أطلقها أهل الأهواء خاصة الجميع المعتزلة ومن سر على سبيل من أهل الكلام كالشاعر المترجية ومن سلك سبيلهم أطلقوها في أسماء الله وصفاته والأمثارة في الكتاب والسنة سواء أطلقوها على سبيل الإثبات ككلمة القديم كلمة الصانع أو أطلقوها على سبيل النفي كأسر نفي المباينة والمفاصلة والعرض والجوهر والجسم إلى آخر هذه العبارات كلها حينما كثرت وعمت بها البلوة قعد السلف لها بقواعد هذه القواعد فيها تفصيل وفيها إجمال أما التفصيل فسيأتي الدرس القادم لأن الموضوع كما قلت طول أما فعلى ما يلي أولا هذه الألفاظ أي كلمة منه كلمة الفدود والغيات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات والأجسام والجواهر والمباينة والمفاصلة ونحو ذلك من ما تكلم به المتكلمون كل هذه الأمور أولا تعتبر ألفاظ مبتدعة لم ترد في الكتاب والسنة وثانيا أنها لا تنفى بإطلاق ولا تقبل بإطلاق يعني لا تنفى نفيا مطلقا ولا تثبت إثبات مطلقا وعلى هذا ثالثنات إلى القاعد وهي أنه لا بد من التفريق بين معانيها وبين ألفاظها فما كان فيها من معاني صحيحة أخذت وقبلت وردت لألفاظ الشر وما كان فيها من معاني فاسدة فإنها ترد مطلقا أما ألفاظها فليست بملزمة ألفاظها ليست بملزمة بل ينبغي تجنب هذه الألفاظ البدعية إذا أخذنا ما معنى ما فيها من معاني صحيفة فيجب تجنب ألفاظها وهذا راجع إلى القاعدة التالية وهي أنما تكلم الله به عز وجل عن نفسه تكلم الله وما تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه هو الكمال المطلق الذي يدخل فيه كل كمال يمكن أن يرد في أبهان البشر أو على ألسنتهم ثم ثاتي القاعدة التالية هو أنه كل كمال فالله عز وجل أحق به كل كمال فالله عز وجل أحق به وكل ذلك راجع إلى ألفاظ الشرق وكل ذلك راجع إلى ألفاظ الشرق فلا يمكن لأحد من المخلوقات أن يعبد باسم أو وصف أو فعل لله عز وجل بأعظم مما تكلم الله عن نفسه وتكلم عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر الآخر أن الناس تجاه هذه الألفاظ المحدثة لهم ثلاثة مواقف الموقف الأول موقف أهل الحق موقف أهل السنة والجماعة وهو التفصيل الذي ذكرته لأن أي لفظ يريد يقصد به وصف الله أو تسميته فإن لا نتعجل فيه فإن اكتضى كمالا أخذنا بالمعنى الكمال لكننا نستغنى عن اللفظ لأن لابد, لابد, لابد أن نجد هذا الكمال فيما تكلم الله به عن نفسه بل لله عز وجل من الأسماء والصفات ما هو جامع لكل الكمال مثل اسم الجلالة الله ومثل الحي القيوم مثل العلي العظيم الأحد الفرد الصمد أو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد إلى آخره من العبارات الكمال التي يدخل فيها كل كمال أما المعاني الباطلة الترد والألفاظ لا نلتزم بها بل نرد إذن هذا الفريق الذي يفصل هم أهل السنة والجماعة الفريق الثاني والطائفة الثانية هم الذين يثبتون هذه المعاني ويقصدون التشبيه والتجسيم أو التمثيل نهاي لهم المجسمة وسيأتي الكلام عنهم في ثنائي الدرس قريبا أي الدرس القادم المجسمة هم الذين يطلقون هذه العبارات أو معانيها ويحدونها في حق الله عز وجل قد لا يقولون بكلمة الحدود لكنهم يقولون بما يفهم الحدود يعني يتصورون لربهم تصورات تدل على الحدود ويجعلون هذه التصورات عقائد وكذلك الغايات والأركان والأعضاء والأدوات فالمجسمة أشكال وأنواع والممثلة كلهم يقولون بشيء نوع من انواع التحديد والغايات الاركان الاعضاء والدواث وهؤلاء ايضا جانب الحق ووقعوا في الكفر وطائفه تنفي هذه الالفاظ وتنفي معها حقائق صفات الله عز وجل الوافعه لاننا أنهم يجعلون هذه القواعد عندهم هي المحتكم ثم يردون إليها معاني ألفاظ كلام الله عز وجل على نهج غير سليم يردون هذه الألفاظ كما يردها السلف لكنهم يردون معها معاني اسماء الله وصفاته وأفعاله فمثلا يقولون بأنه لا يجوز في حق الله الحد والعلو الذاتي حد إذن فالعلو منفي عن الله ويقولون العلو يكون علوا معنى وأحيانا يقولون الاستواء حد والحد ممنوع إذن الاستواء له معنى آخر فيؤولون معنى الاستواء أو ينكرون وقد يقولون مثلا اليد والله منزف عن العضو إذا لليد معنى آخر غير حقيقتها التي تكلم الله بها إلى آخره فيردون هذه الألفاظ ويردون معها حقائق اسماء الله وصفاته وفعله وهذا الصنف المعطلة والمؤولة وهؤلاء اللبس عندهم أكثر من اللبس عند المشبهة لأن المشبهة أمرهم واضح التشبيه ينفر منه طبعا حتى العوام وغير العلماء أو غير الذين يعني يدركون تفصيل العقيدة فإنهم في الغالب ينفرون من التشبيه أما التأويل والتعطيل فإنه في الغالب يكون بأمور المشتبهات ويكون بتلبيس وبلبس حقه الباطل فيقع فيه كثير من الناس إذا لم يتشربوا العقيدة السليمة المهم أصناف الناس اتجاه هذه الأمور ثلاثة الذين يفصلون ويردون المعاني إلى أسماء الله وصفاته وفعاله وارده كتاب السنة وهم أهل السنة وجمعها والذين يقبلون هذه الأنفاظ ولا يتأدبون في اطلاقها الله عز وجل وهم ممثلة وهؤلاء خرجوا عن الحق وكفروا والذين يردون هذه الألفاظ ويردون معها حقائق صفات الله وفعاله وأسنائه وهولئهم الجهمية معطلة والمعتزلة المؤولة وأهل الكلام المؤولة ثم قال في الواجب أن ينظر في هذا الباب أعني باب الصفات ما أثبته الله ورسوله أثبتناه بمعنى من هذه المعاني التي وردت في هذه الألفاظ ما أثبته الله ورسوله أثبتناه يعني من معاني هذه الألفاظ لا, لا ألفاظ لا حروفها معانيها الحق نردها إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما نافها الله رسوله نفيناه والفضل التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي بمعنى يرد إليها كل شيء الفضل التي ورد بها النص أولا تقر وتثبت ويؤمن بها ثم تكون هير قاعدة والمحتكم والميزان فما ورد على أسنة البشر يرد إليها فما كان فيهم معنى صحيح أخذ لكن يلتزم اللفظ الشرعي ويرد اللفظ البدعي اللفظ البدعي قد يحتمل حقا وباطلا فالحق الذي فيه ناخذه ونرده إلى ألفاظ الشر ونستغني عن اللفظ الملتدى والباطل نرده مطلقا فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني رسول الله صلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كما لنبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ساشرح لكم اليوم باذن الله مفصورا على التحاويه لان سنقرأ مقطع طويل يحتاج الى درس مستقل ومقطع متلازم فيه كثير فيه, فيه كثير من الأصول والقواعد التي تحكم عقيدة الأسماء والصفات وكثير من مسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة فنفتتح الدرس باستعراض هذه الأسئلة للإجاز يقول ما حكم القول بأن من الصحابة مرجئة بسبب موقفهم موقفهم من الفتنة التي وقعت بين الصحابة بعد مقفل عثمان رضي الله عنه وإن كان من جهة اللغة العربية وهل المرجعة ظهرت في الصدر الأول أي الصحابة كما يقول بعضهم المرجعة من حيث الإطلاق التاريخي على ثلاثة أصناف الصنف الأول الذين توقفوا في أمر المختلفين بعد الفتنة التي أعقبت قتل عثمان رضي الله عنه فإن هناك من الناس من توقف في أمر الفريقين الذين حصل بينهم نزاعا بعد مقتل عثمان وهذا التوقف على درجات منهم من توقف في أن يحكم عليهم في الدنيا من هو المخط ومن هو المصيب ومنهم من زاد وتوقف في الفكم عليهم في الآخرة وعلي هذا إرجاء تجاوزه الزمن لم يعد له وجود من ناحية إلا عند بعض طوائف أهل الأهواء ومن ناحية أخرى أنه لم يقل به أحد من العم المعتبرين والأمر الثالث أنه لم يعد يطلق في الاصطلاح فالاصطلاح الإرجاء هو النوع الثاني الذي ظهر بعد ذلك وهو إرجاء الأعمال عن الإيمان أي اخراج الأعمال من مسمى الإيمان وهذا يسمى إرجاء الفقهاء ونوع ثالث وهو إرجاء الجهمية وهو الذين, الذين يقولون لأن الإيمان هو المعرفة فقط وأن من عرف الله كفاه ذلك فلا ينفعه زيادة عمل ولا يضره العصيان إنما معرفة مجرد المعرفه بالله تكفيه وتكون طريقا للنجاة فالإرجاء الأول والإرجاء الثاني لم يعد له شهرة فصار في الإصلاح الغالب الآن أن الإرجاء هو إرجاء الفقهاء الذي هو القول بأن الأعمال لا تدخل في مسلم الإيمان وأن الأعمال لا تزيد ولا تنقص وأنه لا يجد الاستثناء في الإيمان أما الأرجاء الأول فإنه لم يكن واضحا أولا بمعنى أن الذي نقل فيه فيه اضطراب في النقل ثم أنه لم ينسب إلى أحد من المعتبرين إنما نسب إلى طائفة من الذين توقفوا وليس لهم اعتبار في الدين أما إمة الدين من آخر الصحابة الذين حصلت في عهد الفتنة وكذلك كبار التابعين لأنهم لم يستكروا على عقيدة الممكن أن تسمى الأرجاء إنما استقر قولهم آخر الأمر بعد تمحيص الأخبار على ان المقتلين أو الذين تنازعوا بعد عثمان رضي الله عنه من الصحابة وغيرهم كلهم مجتهدون وكلهم مأجورون وأن الفئة الأقرب إلى الحق هي التي كانت مع علينا بطالب رضي الله عنه الجملة والفئة الأخرى مخطئة لكنها لا تفسق بذلك لأنها مجتهدة ولأنها مأجورة هذا منتهى إليه السلف آخر الأمر ولم يعد هناك قولا ثالث يعتد به هذا يثخل من عن معاني الرجاء أو سؤال عن إرجاء ولأدري ما توافق بين السؤالين نعم يقول أحدهم قسم ما وقع فيه مرجعة السنة هكذا تعبيره هذا من نص السؤال كلمة هكذا تعبيره نص السؤال أمري الأول إرجاء أمري صاحب الكبيرة إذا لم يتب إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له الثاني إرجاء العمل عن ما سمى الإيمان فهل الأمر الأول يسمى إرجاء هذا ليس بالإرجاء هذا تعبير عن الحق كلمة يرجى أمره إلى الله هذا تعبير عن الحق وليس إرجاء بالمعنى البدعي إنما هذا تعبير لغوي عن عقيدة سليم تعبير لغوي سليم أي أن يقال ان العصاة يرجى امرهم الى الله عز وجل اذا ماتوا على معصيته نصاط الموحدين اذا ماتوا على معصيتهم يرجى امرهم من الله عز وجل هذا ليس يرجى إنما التعبير يرجى تعبير لغوي سليم ليس بمعنى الارجاء البدعي الذي هو فالمعنى الثاني هو المعنى المقصود وهو الاصطلاحي وهو البدعي والآن ننتقل إلى درسنا شرف العقيدة الطحوية وقد أخذنا مقطع من الدرس المعني هذا اليوم ولعله يحسن أن نعيد ما قرأناه لأننا سنخصص الدرس اليوم كله لهذا, لهذا الموضوع طبعا سنقسمه إلى مقاطع في كل مقطع نقف عند بعض المسائل والوقفات ليرتبط الموضوع بعضهم ببعض اقرأ المناجيس من البدايه اول جناسه احنا وصلنا الى صفحه 261 ليش كذلك لا الله اكبر اذا احسن نبدا من البدايه معني معني ناخذنا نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أكوال فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل وهم المتبعون للسلف فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بيّن ما أثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اشتلاحهم فيها إجمال وإبهام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 لأنها ستكون يعني مسار أنسلة في كل المقاطع أو في أكثر مقاطع للسفتات قوله تعالى عن حدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهة الست كسائل انتدعات هذا أولا متعلق بما أطلقه أهل الأهواء في زمن المؤلف رحمه الله وهو الطحاوي صاحب الأصل ثم ان الذين أي هذه المصطرحات تتعلق بما اشتهر في وقته من كلمات في عهده في, بداية القرن في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الراهن ثم أضاف إليها الذين جاءوا بعد من أهل الكلام في القرن الخامس والثالث عبارات جديدة فلعلنا نقف عند مفاهيم هذه العبارات في بعض الوقفة لتكون قاعدة لما من تبتيل أو أمثلة وموازين على ضوء ما ذكر الشيخ فقوله تعالى عن حدود والغايات. يقصد أن الله عز وجل منزه عن أن يحد بأي نوع من الحدود يعني الزمنية الحدود المكانية الكيفية العمق المسافة ونحو كل هذا يسمى حدود وكذلك الغايات أي النهايات النهاية التي تدل على ما ذكرته والحدود والغاية بينهما ترابط فإن القول بالحدود يلزم منه القول بالغاية فبين العبارتين نوع سرادة وهذه العبارات التي جاءت لم يكن السلف يتكلمون بها بل كانوا يبدعون من قالها لما كان لكن لما قيلت احتملت معنا يعين كما سيأتي بالشرط فالمعنى المتبادل للأبهان هو الذي نفاه الشيخ الشيخ هنا يعني قرر ما تقتضيه هطرة كعادة السلف في ذلك الوقت قبل أن يكثر تشقيق هذه العبارات والتفصيل فيها إلى حد يحتاج إلى مزيد بيان من البده أن الله عز وجل منزه على الحدود المعلومة في عالم الشهادة ومنزه عن الغايات المعلومة في عالم الشهادة لكن لا يعني ذلك أنه تعالى منزه عن الكمال الذي يسميه أهل الأهواء حدودا وغايات فلله عز وجل من صفات الكمال ولله عز وجل من الأسماء والأفعال ما سماه أهل البدع حدود وغايات من أجل أن ينفروا الفطر ينفروا فطر الناس من العقيدة السليمة فمن هنا ينبغي التنبه إلى هذا المعنى الذي سيأتي تفصيله كذلك قولا الأركان والأعضاء والأدوات هذه أيضا فيها نوع ترادف طبعا يقصد بالأركان الأجزاء التي تشكل الشيء الأجزاء الأساسية التي تشكل الشيء ف... يعني الغالب أن... أن الذين أطلقوا هذه الكلمات يقصدون بالأركان يقصدون بالأركان مثل الرجل واليد القدم والوجه ونحو ذلك وقال يقصدون بالأركان أحيانا مثل العرش والكرسي ونحو قد يقصدون بها أركان وكذلك الأعضاء يقصدون بها الأعضاء المعهودة الأعضاء المعهودة في المخلوقات اليد والرجل والوجه وإذا أخيري سمونها أعضاء والأدوات هي الأمور التي تستعمل عند المخلوقات عادة لكن هم يدخلون معها يدخلون في مفهوم الأدوات الرجل والقدم واليد هذه الأمور الأركان والأعضاء والأدوات لا شك أنها بالفطرة من فيها عن الله عز وجل بمفهومها عند البشر هذه الأمور أركان أعضاء أدوات بالمفهوم عند البشر من عن الله عز وجل طاقا وحتما لأن الله سبحانه ليس كم لي شيء وهو كم المطلق لكن أهل الأهواء الذين نفوها يقصدون بنفيها نفي ما ورد من صفات الله عز وجل فيسمون صفات الله الواردة أركان وأعضاء وأدوات يسمون اليد والجل والوجه والنفس ونحوها يسمونها أركان وأعضاء وأدوات ومن هنا كان لابد من التفصيل وقول الشارح ينبني على النفي الفطري في وقت لم يكن الناس تعمقوا في هذه المسائل لكن بدأت بوادرها فكان يقصد النفي الفطري بأن الله عز وجل يتعالى عن هذه الأمور التي يفهمها البشر في عالم الواقع والشهادة وإلا في الله عز وجل له من الصفات ما أثبته لنفسه وما أثبته لرسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتي قد يسميها بعضهم من المبطلين أركان وأعواء أدوات فمهي كمويها وتشبيها أو اشتباها وكل بيسم ثم قال لا تحويه جهة الست كسائر المتدعات المقصود بالجهة الست الشمال والجنوب والشرق والغرب ثم الفوق والتحد طبعا هذا الكلام إذا كلام مجمع المسلمون بفطرتهم كلهم إلا الذين دخلهم شيء من الأهواء يعرفون أن الله عز وجل لا تحكمه الجهات التي تحكم المخلوقات في لا تحكمه الجهات التي تحكم المخلوقات لكن مع ذلك قد يدخل في مفهوم ما هو من كمان الله عز وجل وهو العلو والفوقية والاستواء قد يسميها كثير من المبطلين جهة فمن هنا ينفون العلو والاستواة والفوقية بدعوة النهجة فكان لابد من التوصيل لكن الإمام الطحاوي رحمه الله نفاهل النفي الفطري المعروف عند سائر السامعين قبل أن تشقق هذه الأمور بتشفيقات ذلك هذا هذا الأمر الأمر الآخر أن الذين جاءوا بعد الطحاوي أضافوا أمور أخرى هي أكثر ما يدور الآن عند المتكلمين ومتأخرين وهي ما يسمونه والجواهر والأجسام يقول الله عز وجل منزه عن الأجسام والأعراض والجهر والتلبيس الذي وجد في هذه الأطوال كالتلبيس الذي وجد في تلك لكن استعمالها أكثر استعمال الأعراض والجواهر الآن والأجسام وسيلة بتعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله أو تأويله أكثر من استعمال الفدود والغاية في الأركان والأدوات ذلك أنهم زعموا أن إثباث الصفات يقتضي التجسيم فقالوا إن الله عز وجل منزهم عن الجسم وهذا كلام أريد به الباطل فيه جانب حق لكن أريد به الباطل نعم الله عز وجل ليس كالجسم, كالجسم كالمفلوقات التي لها الجسم لكن يدخلون في مفهوم الجسم بعض كمالات الله عز وجل فهم يفونهم جسمية الجسميه الذين ذلك اليد والعين وال نفس وكذا ونحو ذلك لا النفس لا تدخل الجسم لكن اليد والعين وان كان بعضهم يدخلها فيها علي هل اليد والعين اليد والرجل والعين ونحو ونحوها يقولون هذه تقتضي الجسميه والله عز وجل عز وجل منزه عن الجسم اذا هو منزه عن اثبات النفس له يد ورجل وقدم ونحوها على ملك الجلال فمن هنا نفو الصفات بدعوة أنها جسم أو أنها تكفض الجسم والتنسيل المشاب كذلك الأعراض يكسدون بالأعراض الصفات التي ممكن أن يعبر عنها بتعبير يدل على كيفيتها على أي نحو من الأنحاء الطول والعرض واللوم ونحو ذلك كلها أعراض فيقولون الله عز وجل منزه عن الأعراض هذا الكلام فيه حق لكنه التبس على اجتمل على تلبيس فيدخلون في الأعراض الصفات فيقولون هذا أعراض إذن فلابد من تأويله وكذلك الجواهر الجواهر مفردات الجسم جزئيات الجسم يسمونها جواهر فينفون كثير من الصلاة الله عز وجل لأنها يقولون تكتضي الجسمية والجسمية تتردي للجواهر الله عز وجل ليس جوهر ولا عرض ولا جسم فمن هنا كل ما يذل على هذه المعاني من الصلاة الوالدة في كتاب السنة إنما ينفوه أو يؤولوه بدعوى أنه يكتضي الجسمية أو العرضية أو الجوع ونحن ذلك ثم نعود إلى ما ذكرناه في المحاضر الماضي بإجاز وهو أن الناس أي طوائف الأمة انقسموا تجاه هذه الألفاظ ونحوها كالمباينة والمفاصلة والحد والقدم ووائل أسره والجهة والفدود والغيات والأركان والأعضاء والجسام والأعراض والجواهر إلى آخره انقسموا تجاهها إلى ثلاثة أسره القسم الأول وهما السنة والجماعة وعدهم هنا هما الأخير هم هي الفرقة الأخيرة, الأخيرة أو الطائفة الأخيرة ليختم بها التفصيل الأول قول أهل السنة والجماعة هم الذين يفصلون فإذا ورد مثل هذه الكلمات لا يتسرعون في نفيها ولا في إثباتها إنما يتثبتون من قصد المتكلم فإن قصد بنفي هذه الأمور ونحوها نفي صفات الله عز وجل قيلوا له لا سبحة الله تثبت لكن المعنى الذي تتوهمه أنت نيفي عن الله عز وجل والله سبحانه ليس كمثله شيء وإن قصد بالنفي نفي يعني النقائص بهذه أمور أي نفي ما يكون من خصائص المخلوقات فنعم الله عز وجل منذه عن خصائص المخلوقات هذا موقف السنة الجماعة موقف المشاء الممثلة أو المشبهة إثبات هذه الأمور على نحو يفصلون فيه في أكثر من موارده الكتاب والسلم المشبه والممثل وهم يسفوتون لا أسل الكلام عنه لكنهم يثبتون هذه الأمور دون تورع بمعنى لا يفصلون وأحيانا يتكلمون بالكيفيات بما لا ينيه بالله عز وجل وبما يدل على أنهم يشبهون الله بالنحلقات والطائفة الثالثة تأتي بهذه الألفاظ. وهم الذين ابتدعوا هذه الألفاظ ودوخوا المسلمين فيها ولا يزالون الآن يثيرونها بين الأمة وقد ظهرت أخيرا على أجسنت ومؤلفات بعض المتكلمة المتأخرين يطرحون هذه القضايا وهذه المصطلحات ويقصدون بها نفس شفاة الله عز وجل ويقولون مثلا اليد ويقولون أو اليد عضو أو اليد جسم أو اليد عرض أو اليد ستكوى من مجموعة جواهر إلى آخره فإذا لا يليق النصف الله باليد فيقعون ويقعون بالتعطيل والتعطيل ونحو ذلك من الأمور الأخيرة كل هذه الأمور بدأت تظهر من جديد على أساس أنها معاول ووسائل للتأويل والترطيل الذي سلكه من التدعات ذكر الشرح هذا بقوله لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في استلاحهم فيها إجمال وإبهام كغير من الألفاظ الاستلاحية فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي بمعنى أنهم يتفاوتون في المفاهيم بها كل يفهمها بحسب ما لديه من قواعد وعقائد سابقة وخلفية من صفة تعبير ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا النفاة الذين هم أهل الخلام والجهمي والمعتزل أولا كلهم نفاة ويذكرون عن مسبكيها ما لا يقولون به يعني النفاة وهم الذين يستعملونها لنفي صفات الله وتعطيلها يقولون لمن أثلث الصفات أنه قال بالحد أو يقول بالغايات أو يقول بالأركاب ويأو أنه يقول بالأعضاء أو أنه يقول بالأدوات أو أنه يقول بالجسمية والعرضية والجهرية لأخر ولذلك وصف المتكلمون السلف بأنهم حشوية مجسمة وحشاهم وبعض المثبتين لها يقصد هنا المشبهة الممثلة وبعض المسلطين لها يدخل فيها معناً باطلاً مخالفاً لقول السبب يبالغون في الإثبات إلى حد لم يرده الكتاب السنة فيثبتون الحد والغاية والرقم والعضو والأداف بألفاظ مبدعية وبمعانية لا تليق بالله عز وجل وتناقب قول الله عز وجل ليس كمذليشاً وهؤلاء هم المشبهة الممثلة المجسمة وهم بحمد الله للأمة قليلاً ثم ذكر. موقف الكتاب السنة من هذه الأمور أو القاعدة الكتاب السنة من هذه الأمور بقوله ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها هذه قاعدة كبرى تحكم جميع هذه الألفاظ وغيرها من من الألفاظ التي ترد أو وردت كل ما يوصف به الله عز وجل مما لم يرد في الكتاب السنة يخضع لهذه القاعدة سواء في الأسماء أو الصفات أو الأفعال كل ما يرد على أسنة الناس سواء من العفاظ القديمة التي ذكرت نماذج منها أو العفاظ التي تحدث الآن على أيدي كثير من الناس وعسنتهم فإنها إذا وردت ولم تأتي في الكتاب السنة فلا بد أن تخضع لهذا الميزان وهو أنه لم يلد من الكتاب والسنة يمفيها ولا يثبتها إذن فلا بد من التفصيل على النحو الذي سيئه ثم قال وليس لنا أن نصف الله تعالى نصف الله تعالى وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم ينصف به نفاً ولا وصف به رسوله نفياً ولا إثباتاً يعني لا نمفي ولا نثبت لا هذه الأمور ولا غيرها مما يلد من الأمور المشتبهة نعم أن نقائص المحظة نمثيها دون تردد والكمال المحظة الواضح الذي ليس فيه إشكال نثبته بلا تردد لكن أغلب الألفاظ وما يثبته الناس ويمثيه ويفونه مما لم يرد في الكتاب السنة من الأمور المشتبهة التي تحتمل معنا باطلا وتحتمل معنا حرحا فهذه دابد أن نتوقف فيها على القواعد التي ستأتي نعم في هذا الباب أعني باب الصفات فما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه وما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي فَنُثْبِتُ مَا أَحْبَتَهُ اللَّهُ وَرَشُولُهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِيُ وَنَنْفِي مَا نَفَتْهُ نُصُوصُهُمَا مِنَ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِيُ وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها فإن كان معنى صحيحا قُبل لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك في هذا المقطع أجمل نجموعة من القواعد العظيمة التي قررها السلام أجملها إجمالا لأنه كان الأمر في عصره في عصر الشرف واضح عند كثير من أهل العلم أما الآن فنفتجل أن نستقرأ هذه القواعد الإجمالية بشيء من التفصيل والتي تحكم ما ذكره سابقا من الكلام عن الفدود والغايات والأركان والأعضاء وكل الألفاظ الممتدعة هذه القواعد تتلخص منهم أولا القاعدة الأولى أنه في باب, في باب الأسماء والصفات والأفعال يثبت ما لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وينفى عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيل هذه القاعدة الأولى وهي المرجع وهي الأصل القاعدة الثانية أن الكلام في أسماء الله وصفاته وأفعاله بما لم يرد في الكتاب والسنة بدعة من أصل أن الكلام في أسماء الله وصفاته وأفعاله نفيا وإثباتا بما لم يرد في الكتاب والسنة الأصل فيه أنه بدعة الأصل فيه أنه بدعة بإطلاق ولم يختلف يخالف, في ذلك شيء يخالف في ذلك أحد من السلام لكن قد يضطر العالم إلى الكلام فيما أحدثه الناس أي ما ابتدعه الناس ضرورة من أجل بيان الحق وتثبيته ونفي الباطن والرد على أهله هذا أمر قد يضطر إليه العالم بمعنى أنه لم يوجد أصلا من السلف من أجاز لنفسه أن يتكلم عن أسماء الله وصفاته وفعاله بشيء لم يرد في الكتاب السنة لغير هذا ابتداء لكن ما فعله بعض السلف من الكلام في الأمور التي أحدثها البدع فإنما لجعوا إلى ذلك اضطرارا تقريرا للحق ودفاعا عن العقيدة لأن البدعة إذا اشتهرت وعمت بها البلوة لا بد من الكلام فيها لتصحيف العقيدة ولنفي الباطن ولإقرار الحق والدفاع عن عقيدة السلم إذن تبقى القائدة السليمة وما حدث من بعض السلطة من الكلام في أمر لم يرد الكتاب السنة إنما حدث اضطرارا لعموم البلوة القاعدة الثالثة أن هذه الألفاظ ونحوها التي ذكرها الشارع وذكرها هذا الكلام بالاستقراء تبين لنا جزما أنه لم يرد في الكتاب والسنة لا نفيها ولا إثباتها تبين بالاستقراء أن هذه الألفاظ التي ابتدعها المتكلمون الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات والعرض والجسم والجوهر والمباينة والمقاصلة والجهة ونحو ذلك كل هذه الأمور لم يلد في الكتاب والسنة نفيها مطلقا ولإثباتها مطلقا إذن نحتاج إلى أن نرجع إلى قواعد العامة كقوله عز وجل ليس كمثله لي شيء وهو السميع المصر القاعدة الخامسة الرابعة ها؟ نعم طيب القاعدة الرابعة أن هذه الألفاظ إذا وردت على لسان أحد من الناس فلا تنفى إطلاقا ولا تثبت إطلاقا حتى ينظر في مقصود قائلها حتى ينظر في مقصود قائله. طبعا هذا لن يتبني إلا بالمثال فإن قصد قائلها معنا صحيحا يدل على الكمال أخذنا هذا المعنى ورددناه إلى ألفاظ الشرق أما اللفظ المبتدع فيرد مطلقا وما يحمله من معنى يرد إلى ما ورد في الكتاب والسنة وما كان من فيها من معنى فاسد فإنه يرد بمعناه وبلقضة. بمعناه وبلقضه طبعا هذا سيتبين بالمثال لكن قبل أن أتي بالمثال عشان تتسلسل عندنا القواعد أذكر القاعدة خامسة أنما أن ما ورد في الكتاب والسنة من اسماء وصفات وأفعال الكمال لله عز وجل يفي بكل ما يمكن أن يتصور يتصوره البشر من الكمال وبكل ما يمكن أن ينطقون به بأي لسان من الكمال لله عز وجل أن ما ورد في الفتاء والسنة من أسماء, وأفعال من أسماء وصفات وأفعال الله عز وجل كمال مطلق يفي بكل ما يتصوره البشر وما ينطقون به بأي لسان من الكمال فأي كمال يمكن أن يتصور وأي كمال يمكن أن ينطق به بشر بأي لغة من فلا بد أن يوجد في الكتاب والسنة ما يدل عليه وزيادة بل من أسماء الله عز وجل ما يشمل كل كمال كل كمال يمكن أن تصور فاسم الجلالها الله وكالحي القيوم والأحد الصمت وكالعلي العظيم وكثير من أسماء الله عز وجل تتضمن الكمال المطلق الذي لو نطق جميع البشر بأنواع الكمالات لا اجتمل استش... عليها هذا اللفظ وهذا الاسم لله عز وجل إذن أردت بهذا أن أقرر ما ذكره السلف من أنه لا يمكن أن يتوهم أن يرد في ذهن أحد من الناس أو على لسانه كمال نحتاج أن نثبته ولم يرد الكتاب والسنة مثله أو ما يزيد عنه ثم تنتهي بذلك القواعد ونعود إلى التمثيل على هذه القواعد في الجميع هل نأخذ من هذه الأمثلة الأعضاء على سبيل إذا جاء إنسان وقال الله عز وجل منزه عن الأعضاء ظاهر كلامه أنه حق لأول وهلة لأنه قد يفهم المعنى الفطري أو المباشر أن الأعضاء المعلومة عند المخلوقات والله عز وجل ليس كمهل يجي لكن إن كان متكلم وصاحب بدعة ومعروف بالاعتزال والتجههم أو بالحذلق والجدال والمراء أو بالتفلسف والتعالم والغرور وأطلق هذه الكلمة يعني ونحن نعرف من قرائنه من قرائن أحواله أنه متكلم أو متحذلق أو متعالم فلا نجوز له ولا جوز لنا أن نأخذ هذا الكلام على إطلاقه فنقول نعم كلمة العضو لم ترد في الكتاب والسنه لكن او كلمه اعضاء لم ترد في الكتاب والسنه لكن ماذا تريد بالاعضاء يحتمل لنا يحتمل عندنا أحد الاحتمالين اي في مراد من ينفي عن الله الاعضاء فعل الله عما يتصوره المشبهه والمثله وما يزعمه النفاس والمعطلة نقول لهم هذا تقصد بالأعضاء يحتمل أن يتوهم أحد أمرين أو يقصد أحد أمرين إن قصد بالأعضاء الجسمية المعهودة في المخلوقات فنفي ذلك حق لكنه ينفى بطريقة أخرى ينفى بدون إشارة للأعضاء لذاعي أن نقوله إن الله عز وجل منزه لأن هذا أمر بده إن الله منزه عن الأعضاء التي هي أعضاء المخلوقات لأن الله ليس كمثل فنقول له يا أخي نزه الله بما نزه نفسه تسلم من هذه الفلسفة فقل ليس كمثل يشهد سبحانه أو قل هو الأحد الصمت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كوان أحد أو نحو ذلك من النفي المجمل الكامل الذي يمفي كل نقص عن الله عز وجل إذن إذا كان المتكلم يريد المعنى الباطل المعهود في الأذهان فنقره على ذلك لكن نبين له أنه أخطأ في إطلاق كلمة أعضاء لأنه قد تحتمل المعنى الآخر الذي أريد أن أقوله له وهو أنه يحتمل أن يقصد, أن يقصد نفي سفاة الله عز وجل التي توهم أنها إثباث للأعضاء فقد يقوم هذا المتكلم من المتفلسفة أو من أتباع الفرق الذين أشت. أبتلوا بالكلام بهذه الأمور كالأشاعر والمتردية والسهمية والمعتزلة ومن سار على سبيلهم أو تأثر بالفلاسفة فقد يقوم قصده بنفي الأعضاء نفي ما أثبته الله لنفسه عز وجل من اليد والوجه والقدم والرجل ونحو ذلك ما هو ثالث من كتاب السنة فنقول له إن كنت تقصد لهذا أن ما أثبته الله لنفسه هذا باطل لا يجد всем%, أن تمثي ما أثبته الله لنفسه وما أثبته الله لنفسه حق أن تمثي ما أثبته الله لنفسه وما أثبته الله لنفسه حق فقولك هذا لا تقر عليه وتسميتك لهذه الصفات أعضاء خطأ تسميتك لهذه الصفات بأن أعضاء خطأ إذن المعنى الذي قصد به كلمة عضو إن قصد به ما يتحسن فاذا للذهن من مشابهة المخلوقات فهذا منفي عن الله عز وجل وإن قصد به ما ورد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات الله عز وجل التي اشتبه أنها عرضة عند المخلوقات إن قصد المتكلم نفي الصفات الثابتة الله فيقال له لا عبارتك ليست صحيحة فنفيك للأعضاء من حيث أنها تشبه على المخلوقين حق لكن بهذا التعبير خطأ ونفيك للأعضاء بمعنى صفاة الله عز وجل التي أنت سميت أعضاء هذا باطل وليجوز لك أن تنفي بهذه الطريقة بل تنفي ما نفاه الله عن نفسه وما أثبت ما أثبته الله لنفسه بقي المعنى الصحيح وهو المعنى الصحيح لكلمة أعضاء وهو, وهو اثبات الصفات نقول يثبت الله الصفات وهو المعنى المقصود عند المتكلم هناما أخطأ لكن نستغني عن كلمة أعضاء أولا لأنها لم فرد الكتاب السنة وثانيا لأن الله عز وجل وصف نفسه بصفات معينة تلك بجلاله وثالثا أن هذا اللفظ اشتبث كان فيه في يتبين ايضا امر بمثال اخر مفرد هذه هذا مثال مجمل مثال مفرد كلمة جهه بعض الناس ممكن يتم يقول بعض الزوج المنزح عن جهه فنقول له كلامك هذا مجمل ما قصدت بالجهه نعم هذه الكلمه لم ترد في كتب السنه وهي بدعه فانت تكلمت ببدعه لكن حينما نفيه الجهة ماذا تقصد لا بد أن نقصد أحد أمرين إما أن يقصد بالجهة العلم والحقية والاستواء وإما أن يقصد بالجهة المكان الذي يحصر الموجود فإن قصد بالجهة المكان الذي يحصر ويحيط بالموجود فنقول الله عز وجل لا يحيط به شيء وهو سبحانه عرض عظ أعظم وأجل من أن تحيط به مخروقات فهذا المعنى منفي من عن الله لكن لماذا سميته الجهة أما إن وإما أن يقصد بالجهة العلو والفوقية وكلا فنقول له أخطاط في إطلاق في نفي الجهة لأنك حينما نفيت حينما سميت العلو والفوقية جهة بهذا الأخطاط العلو والفوقية والاستواء هابسة لله عز وجل لكنها لا نسميها جهة كذلك لو إنسان أطلق الجهة على الله عز وجل على سبيل الإثبات ما هو على سبيل النفي قال أنا أطلق على الله الجهة يقول ماذا تقصد فإن قال أقصد الجهة أنه يحوي مكاكل هذا باطل ونرد اللفظة ومعناها الباطل وإن قصد بإثبات الجهة إثبات العلو والفوقية والاستواء فنقول له نعم المعنى الذي قصدته صحيح المعنى الذي قصدته بالجهة وهو العلو والفوقير والاستوان لله عز وجل هذا صحيح لكننا لا, لكننا لا نحتاج إلى كلمة جهة لأنه مشتبه فأخذنا المعنى ورددنا اللفظ وهكذا كل مثال يرد من هذه المورة المشتبهة ما فيه من معنى صحيح نرد نأخذه لكن رد اللفظ لأن اللفظ مشتبه وما فيه من معنى باطل لرده مطلقا نعم والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك سعال الله عما يقولون علوا كبيرا وعلى المشبهة لوائل كالدويد الجواربي وهشام بن الحكم وما نسب عن كرامية وما نسب عن مقاتلية هم درجات منهم من يثبت أو منهم من يدعي التشبيه التمثيل الكامل حتى أنه يتكلم عن الله عز وجل بالحد والمسافة ويتكلم عن الله عز وجل بوصف لا يعرف إلا في المخلوقات عن النوع والكيفية فهذا التشبيه موجد في الرافضة لوائل كالجواربية والهشامية والجواليقية ونوع آخر من التشبيه هو المبالغة بالإسبالت على نحو ما ذكر سابقا يعني مثلا يقولون ان الله عز وجل تعالى الله عما يقوله الظالمون يقولون الله عز وجل موصوف بالحد بمعنى لا ما يقصده السلف او يقولون الله موصوف بالجهة لا يقصدون ما يعنيه في السلف العلو والفوقين انما يقصدون المعنى الباطل الذي ذكرت او احيانا يقولون قابل للوصف بالعضاء أو نحو تعالى الله عما عم يزعمون لكنهم لا يحددون تفصيلا إنما يقولون هذا إجمال يعني لا يتورعون عن القول بالأعضاء والأركان والأدوات والحدود والغيات والجهات ونحو ذلك لكنهم لا يفصلون ويقولون إن إثبات الصفات يدل على هذه المعاني يعني يأتون بمعاني متدعة جديدة ويقولون إثبات الصفات يدل عليها هؤلاء كالكرامية وكالمقاتلية والمشبهة المتأخرة الذين أيضا انتهوا لأن التشبيه مرع بمرحلة مرحلة الأولى في نهاية القرن الأول وفي نهاية القرن الثاني وكان تشبيها شنيعا يعني بمعاني التشبيه السادجة التي لا يليك حتى حكايتها فلما اصطدموا بأقوال أهل العلم وبجهود السلف ومع يعني وفعلوه تجاههم حتى أنهم كفروهم وحكموا بقتلهم فراجعوا عن التشبيه الكامل فقالوا بالتشبيه المجمل لكنه أيضا تشبيه بدعي نفاه السلف وتبرأ منه وهو التشبيه الذي لا يتكلم في التفصيلات لكن يعطي من أسماء الله وصفاته معانية لم ترد الكتاب والسنة وتوهم السامعين مثل ما ذكرته لا عن إطلاق الحدود والغايات والأركان والأعضاء بدون توصل وهذا التشفيه إيضا انقرض وانتهى أما المشبه الأوائل الرافضة فقد انقلبوا إلى معطلة وتحولوا إلى جميع المعتزلة مع بقائهم على نذاهبهم فالرفض كما ذكرت لكم فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا لا يعلمون لله كيفه لا يعلمون لله كيفه وإلا سيأتي التفصيل في معنى الحد هناك حد عبر عنه السلف من باب الإخبار لا من باب الصفة لله عز وجل لأن السلة يفرقون بين الإخبار والصفر الإخبار البيان إذا أردت تبين فلا بد أحيانا أن تزيد مثاله إنسان قال لك ما معنى الأول تأتي له بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو تفسيره للأول الذي ليس قبله شر إنسان قال ما معنى الآخر الآخر اسم الله عز وجل جاء خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف في معنى الآخر وهو الذي ليس بعده شر كذلك لو أن الإنسان لا فهم العبارة يقول له ما معنى, قال ما معنى هل معنى الأول أي القديم الذي ليس قبله شيء تقول لا لا أنك تثبتت في القديم لكن خبر ووصف لمعنى الأول شرح فالشرح إذا لم نتعدى الحد اللغوي الصحيح يجوز بحدود المصلحة والحاجة فإذن السلف ينفون كلمة حد لكن قد يخبرون بمعنى المباينة والمنفاصلة لله, لله عز وجل عن مخلوقاته قد يخبرون عنها بمعنى الحد لألا يتوهم أحد الحلول لله عز وجل في مخلوقاته نعم سلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يخدون شيئا من صفاته يعني لا يقولون بالطول والعرض والعمق والكثافة ونحو ذلك مما صاب به الخائضون لا يقولون بذلك ويتورعون عن كلام فيه ويبدعون من تكلم لأنه نوع من الحد والله عز وجل ليس كمثله شيء نعم. قال داود الطيالسي كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلم وشريق وأبو, وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون يرغون الحديث ولا يقولون كيف وإذا سئلوا قالوا بالأثر طبعا لا يشبهون بديه لكن قصده أنهم لا يشبهون لأن لا تكلمون في التشبيه لا يقولون يشبه كذا ولا مثل كذا ولا فعله يشبه كذا ولا صفته مثل كذا إلى آخره مما تورع عنه السلف ورأوا أنه من الباطل الذي لا يجوز أن يجري على سنته ويرغون الحديث أي الحديث الثابت يرغون الحديث الثابت في الصفة طبعا نعلم بالبداية أنهم يرون الحديث جماله لكن هنا نص على عمر مهي مهم وهو أنهم يرون الحديث الصفات حتى وين أشكل على بعض السامعين لذلك ذكر السلف أنهم من الفوارق البينة أو السمات البينة بين السلف والخلف والسلف وخصومهم أن السلف يرون الحديث الصفات ولا يجدون في ذلك غضابه بل إنهم يجدون في هذا متعة لأنها عن الله عز وجل في تعظيمه وإجلاله بالعكس أهل أهواء فإنهم يترددون في رواية حديث الصفة ويكرهون روايتها حتى أن بعضهم مثلا إذا وقف وقفا على مدرسة اشترط أن لا تقرأ فيها حديث الصفة إذا وضع مكتبه أو مثلا أهدى مكتبة اشترط أن يكون فيها من حديث الصفة حتى أن بعضهم إذا إذا مثلا يسمع البخاري فإذا جاء إلى آخر أبواب البخاري وبدأت حديث الصفات ترك الدرس وتخلى عنه كأنه يكره حديث الصفات هذا معنى قوله ويرغون الحديث السلف يرغون الحديث ما أنتم في ذلك شيء ماذا ثبت الحديث في صلات الله عز وجل فإنهم يرغونه حتى ولو كرهوا بعض الصامعين أو بعض أهل لهواء الذين لا يثبتون الصفات فلذلك قالوا أشد من أشد الأمور على أسماع أهل الأهواء أحاديث الصفات وهذا حق وإلى اليوم تجدهم إذا روع أحاديث الصفات لا من تعليقاتهم ومن لمزهم ومن شيء مما يصنعونه في كتب السلف الآن إذا تعرضت لتحقيقاتهم أو إلى أعمالهم كما هو حاصل من كثير من المتكلمين الآن إذا خدموا أو تعرضوا لكتب السلف علقوا على أحاديث الصفات بتعليقات جدلهم على أنهم يكرهونها وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز عن الإحاطة خلقه فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا قال بأنه على العرش بائن من خلقه قيل بحد قال بحد انتهى ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاً فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد فهذا منتق بلا منازعة بين أهل السنة نعم إذن هذا مثال هذا يصبح مثال لما ذكرته لكم ساعدا وهذا المثال كله ورد أصيله على أسنة السلم وهو كلمة الحد قد يأتينا إنسان متفلسف فيقول الله عز وجل منزها عن الحد فنستفصل منه ونقول له ماذا تريد بالحد. إن أردت بالحد أن الله عز وجل منفصل عن مخلوقاته ووجوده غير وجود المخلوقات وأسماؤه وصفاته وأفعاله غير أسماء وصفاته وأفعال المخلوقات فنعم الله عز وجل بهذا الأمر يسمى وصفه بأنه له حد ولذلك قال ابن مبارك بإثبات الحد هنا لأنه كان في خرسان خرسان في وقت عبد الله بن مبارك اشتهرت فيه مذاهب الجهمية والجهمية ينكرون أسماء الله وصفاته ويزعمون أن إثباتها يقتضي الحد بل يزعمون أن إثبات العلو والفوقية والاستواء يقتضي الحد يقصدون بالحد أن الله له وجود وغير وجود المخلوقات ذلك أن مذهبهم كما قال الجهم أن الله في كل شيء وفي كل مكان كما قال حينما يعني أشكل عليه قول للسمنية وقال له أين ربك الذي تعبد هل تفسه هل تراه هل تعقله إلى آخره جلس أربعين يوما يفكت ماذا يقول ثم خرج في بدعة المقال هو ذا في الهواء هو ذا في كل شيء تعالى الله عنه إذن هم لا لا, لا يعفقدون لله وجودا غير وجود المخلوقات فهنا ينفون الحد أي أن يكون لوجود الله حد ينفصل عن وجود المخلوقات فلما نفوه أثبته ابن المبارك ربا عليهم بحد قال نعم بحد أي أن الله وجوده غير وجود مفتقات هذا معنى الحد فهذا المعنى, الـ الـ الـ هذا المعنى للحد أثبته السلف وبعضهم أطلق لفظ الحد من باب الإخبار لا من باب الإثبات وهذا ينسى لهم بغي أن نعرف فيها ألفاظ السلف الذين أثبتوا فيها ما لم يثبتوا الأخبار لا, يقص لا ولا يقصدون الإثبات إثبات الاسم وصفة يعني يقصدون الشرح والوصف الشرح والوصف كإثبات الصانع الجهة القدم الحد يتكلم فيها بعض السلف من باب الوصف والتفسير والبيان والاخبار لا من باب الاسم أو الصفة هذن ابن مبارك هنا ما قال بحد يقصد نعم أن الله عز وجل وجوده غير وجود مخلوقاته هذا المعنى من الحد مثبت لكن لا نستغني عنه أما ثم قال بعد ذلك ومن المعلومة أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به فهذا, فهذا القدر مثبت عند السلم أما المعنى الآخر فالحد بمعنى العلم والقول يعني بمعنى أن نحدى الله بعلمنا بأن نعلم كيفية وجود الله أو نقول بذلك فهذا من فيه قوله في المقطع الأخير أما الحد بمعنى العلم والقول يقصد الحد بمعنى العلم الكيفية أو القول عن الكيفية وهو أن يحده العباد كيفية فهذا منتفن بلا منازعات إذن إذا ورد عن السلف نفي الحد فإنهم يقصدون الكيفية وإذا ثبت عن السلف تبات الحد فإنهم يقصدون المفاصلة والمبايرة وأن وجود الله عز وجل ليس كوجود مخلوقاته نعم قال أبو القاسم القشيري في رسالته سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي سمعت منصور بن عبد الله سمعت أبا الحسن العنبري سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته قد حجب الخلق عن معرفة كنهذاسه ودلهم عليه بآياته فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية نعم ينظر, ينظر إليه المؤمنون بالأبصار يعني يوم القيام هذا أمر بديه ما كان يعني يحتاج إلى احتراز عند الأواعي أسيما أن القائل من أوائل من أوائل العباد والنساك هذا الكلام من كلام ساهل بن عبد الله التسري وهو من أوائل العباد والنساك الذين ترتكز عليهم الصوفية في بدعها وتنسب إليه ما لم يقله وما لم يفعله كما أنه له الله رحمه الله بعض الشطحات ليس ليست كشطحات الصوفية ويلاحظ في هذا السند كله أنه كله من أوائل المتصوفة لكنهم الذين لم تختل عندهم العطيبة لكن عندهم شط